إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاقضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء من يمبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المضربون في عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب, بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزبون لا يصدعون ثينين مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إِلَّا ظِلًّا عَلَى سَنَا مِّنَ السَّنَا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وضلل ممدود فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إن عشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترقين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون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 ف زَقم فمالونَ منه البطون فشاربون عَلَه منِ الحمم فشاربونَ شُربَ الهم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أَمْ نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن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 ان نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما ان فظلتم تفكرون انما مغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون ان انتم انزلتموه ان انتم أنتموه من المذني أم نحن المنعزلون لو نشاء أجعلناه أجاجا لو نشاء أجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتمنا ظلتي تنورون أم 跟上社長